وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا إِذْ جَاءُوكُمْ يُفْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَنَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظْنُونَ بِاللَّهِ الظْنُونَ هُنَا لِكَبْتُ الْيَالُ مِنُونَ وَزِلْزِلُ شَدِيدًا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 الذين ظاهروا من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثهم أرضهم وديارهم وأموالهم, وأموالهم وأرضا لم تطعوها وكان الله على كل شيء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 فَإِنَّ اللَّهَ عَدَلِ الْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا يَا لِسَانَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعِفْ لَهَا الْعَذَابُ غَفْفَينَ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا وَمَن يَقُلُّ مِن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 المسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرةً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 وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَا كَرْسُو وَكَانَ الله بِكُلِّ شيء عليما يا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 من جي <ترجي> من تشاء منهن وتؤي اليك من تشاء ومن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 وَإِذَا سَلْتُمُ النَّمَتَعُ فَسَلُونَ مِن وَرَائِحِجَابٍ ذَالِكُمْ أَوْطَهَرُ لْقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُ رَسُولَ اللَّهِ وَلَا تَنْكِحُ أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِن 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 30. 31. 32. 33. 33. 33. 34. 34. 34. 35. ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن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 Halló, Rabbán, innen a tágna szadetén, a kúbraén, a kúbraén, faglóln a sávilat.